وَماَا مِنْ دَبَتِ فِي الأرضْضِ إِلَّا عَى اللهَّهِ رِزْقُهَا وَيعلملَمُ مُسْتَقَطْ وَهَا وَمُسْتَودَهَا كلُلّ فيِي كِتَابِ مبين وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كلُلّم فيِي كَتَابٍ بِين وَهُوََّذ خَلَقَ السَّمَاواتِ وَالْأَرربَّ فيِي سِتَّةِ أَْيا مِن وَكَانَ عرْشُهُ على المَ وَكَانَ ْشهُ على المَا إِ يَبلَلُ وَكُمْ لَبلَل وَكُمْ أَ يكُم أَحْسَنُ عَملَ وَل إِن قُلتَ إِكُمَّْ بَعثُونَ مِنْ بَعْدِ المَووتِ لا يَقولولًاَّينَ كَفرَوا لَئِن قُولَنَا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إن هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وكان عرشه على الماء يبلغكم ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ على الْمَاءِ كَانَ ررش على الم إبلَلُ وَكُمْ لَبلَلُ وَكُمْ أَ يكُم أَحْسَنُ عَمَلَ وَل إِن قُلتَ إِكُمَّْ بَعثُونَ مِن بَعْ المَووتِلََقولولًاَّينَ كَفَوالََقولًاَّينَ كَفَر إه إِللاا صِحرم وَل إِنْ أَفقَقْنَا عَنْهُمُ اللذَابَ إِلََّةٍ مَْدُودَة لا يَقولَّ مَا يَحْبِسُ أَل يَوْمَ يَأتيهِ لَسَ مَُّوك عَنْهُم وَحاقَ بِهِمْ مَا كانَوا بِه وَل إنِنْ أَخْخَقْناَا عَنْهُمَُّذاَابَ إِلَ أَُّة مَعْدودَة لا يَقولَّ مَا يحبسه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 أل يَوْمَ يَأتيهِ اللَسَ مَصرُوفًا عَنْهُم وَحاقَ بَِّا كانَوا بِ يَْتَهزِون وَل إننْ أَذَقُنَإِن سَانَ مَِّا رحْمَةً ثمَُّ نَزَعْنَهَا ثمَُّ نَزَعْنَهاَا مِنهُ إِهُ ل يَأُوسُ وَل إننْ أأَذَقنَإِ سَانَ مِا رحْمَةً ثمُ نَ زَعْنَهاَا ثمَُّ نَ زَعْنَهاَا مِنهُ إنه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 وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نِعْمًا بَعْدَ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيْءُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرْحٌ فَخُ})); وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نِعْمًا عَدَّ الظَّلامَ مَسَّتْ لَيَقُولَنَّ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيْءُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُ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 أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة, أولئك لهم مغفرة وأجر كبير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 أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا, أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شأن وفي فالعل لك تارك بعض ما يوحى اليك وضائق به صدرك ان يقولوا ان يقولوا لونا انزل عليه كنس او جاء معه ملك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 ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون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 أَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ مَنْ كَانَ يريد الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ مَن كان يريد الحياةَ الدُّْياَا وَزينَةَهاانُوفّ إلَْهِ نوُوَفّ إلَهِمْ أأَعْمالَهُ فيِيهَا نوُّ إلَهِمْ أأَعْملَهُ فِيهَا وَهُمْتهَا فيها لا يُبَخصون مَن كانَ يريد الحياةَ الدُّْيا وَزينَةَها نُوّ إليْهِ نوفئ إليهم أعمالهم فيها نوفئ إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار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 وَأَبْطَلَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أَفَمَن كَانَ على بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ أَمَّن كَانَ قَبْلَهُ كِتَابُ موسى وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أَلَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَإِنَّ رَبَّكَ فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أَلَّا تَكُونَ لِأُمَّةٍ يُّؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فلا تكفي مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد مِنْهُ ومن قبله كتاب موسى وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أَلَّا تَأْتِيَكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَإِنَّ نَارَ فلا تكفي مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن يفترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا نعنة الله على الظالمين وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ يَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَاؤُلَئِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ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 أُلَاائِكَ لَ يكُون مجِزينَ فِي الأرضْضِ وَمَا كانَ لَم وَمَا كانَ لَم مِن دونُ اللهِ مِنْ أَليا يُباعفُ لَهُ الععَظَاب مَا كانوا يَْستطونَ السَّمع وَمَا كانَوا يُبصِرُون أُلَاائِكَ لم يكُ مجزينَ في الأرْرض وَمَا كان لهم وَمَا كانَ لَهم مِ دونُون اللههِ مِ أَْليا يضاعفُ لَهُُ العظَاب ما كانوا يَْستطونَ السَّمع وَمَا كانوا يُبصِرُون أُلائِكَ لم يكُ مجزينَ فيِي الأرضْض وَما كان لهم وَما كانَ لَهم مِ دونُ اللههِ مِنأَل يُضَاعَفُ لَهُم العذَاب مَا كانوا يَْستَطعونَ السَّمع وَمَا كانَوا يُبصِرون أُلائِكََّ بِينَ خَصُِ أَفُصَهُم وَضَلَّ عَنْهُم مَا كانَوا يَفْتَرُون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 لا جرم انهم في الاخرهم الاخسرون لا جرم انهم في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 مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع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 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنَّكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنَّكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنَّكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ انني اخاف عليكم عذاب يوم ال ان لا تعبدوا الا الله انني اخاف عليكم عذاب يوم ال ان لا تعبدوا الا الله انني اخاف عليكم عذاب يوم ال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 وَمَا نَرَانَا لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذل عباد يرى وما نرى لكم وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين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 فَعَمَّ يَتَأَلَّقُونَ أَنُلْزِمُهُمْ هَٰوًا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ قَالَا يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ وَآتَانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنْ نُلْزِمَقُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُون قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِن رَّبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ وَآتَانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنْ نُلْزِمَكُمْهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ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 وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا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 ويا قوم من ينصرني من الله إن طرتهم أفلا تذكرون ويا قوم من نَصْرُونِي مِنَ اللهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا إِنَّ اللَّهَ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَّمِنَ وَلَا أقول لكُم عدِ خَزَائِن اللهَّهِ وَلَا لَمُ الغَيبَ وَلَا ق وَلَا أَقولُ إ مَلكك وَلَا أَقولُ للَّذينَ تَزدَر أَعيُونُكُمْ لَ يُؤتيَهُم اللهَّهُ خَيْر للَّهُ أَلَُ بِما فيِي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 قالوا يا نوح قد جادلتنا فاكثر تجدالنا فاتنا بما تعدنا ان كنتم من الصادقين قالوا يا نوح قد جادلتنا فاكثر تجدالنا فاتنا بما تعدنا ان كنتم من الصادقين قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ تَجْدِالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُم بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ قال انما ياتيكم به الله ان شاء وما انتم بمعجزين قال انما ياتيكم به الله ان شاء وما انتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم واليه ترجعون ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله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 أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء ما تجرمون ام يقولون افترا قل ان افتريته فعلي اجرامي وانا بريء مما تجرمون واوحى الى نوح ان انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن فلا تبت اس بما كانوا يفعلون واوحى الى نوح ان انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن فلا تبت اس بما كانوا يفعلون وَوحيَ إِلَ نوح أنَّهُ لَ يُؤمِنَ مِنْ قَمِكَ إِللاا مَنْ قَدآامًا فَلَا تَبَتَ إِسْ بِمَا كانَوا يَفعلون اصنع الفلك باعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا ولا تخاطبني في الذين ظلموا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 وَيَصْنَعُ الْ الفُلكَ وَكُل مَا مَرّ عَلَمَ لَ أُم مِنقومُمِهِ سَخُِ مِنْ لَ إِن تَسْخَرُوا مِن فَإِنا نَصْخَرُ مِكُمْ فإنا نسخر منكم كما تسخرون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال ان تسخروا منا فاننا نسخر منكم فاننا نسخر منكم كما تسخرون ويفنى الفلك وكل ما مر عليه ملؤ من قوم سخروا منه قال ان تسخروا منا فاننا نسخر منكم فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ, ويحل عليه عَذَابٌ مُقِيمٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ السَّمَاءُ نُورًا قُلْنَا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 وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وَقَالَ اكبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُفْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَهِيَ تَجْرِي بِهِ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وهي تجريبه في موج كالجبال ونادا نوح ابننا ونادا نوح ابننا وكان في محذلي يا بني اركن معنا, معنا ولا تكن مع الكافر وهي تجريبهم في موج كالجبال وهي تجريبهم في موج كالجبال ونادا نوح ابننا وَنَادَى نُوحٌ نَبْنَهُ وَكَانَ فِي مَحْزِنٍ يَا بُنَيَّ ارْكَن مَّعَنَا يَا بُنَيَّ ارْكَن مَّعَنَا وهي تجري بهم في موج كالجبال وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وَنادَى نوحٌ ابنه وكان في المحزنة يا بني ارك من معنا يا بني معنا ولا تكن مع الكافرين قال سأؤوي إلى جبل أحصن من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله قال لا عاصم اليوم من أمر إلا من رحم وحال بينهم المن وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرِقِ قَالَ سَأَأْوِي إِلَى جَبَلٍ يَحْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رحم وحال بينهما الموج وحال بينهما الموج فَكَانَ من المغرقين قال سآوي إلى جبل يحصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله قال اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج وحال بينهما الموج فَكَانَ من المغرقين وَقِيلَ يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أطلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بحدا للقوم الظالمين وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أطلعي وغيظ الماء ووضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أطلعي وغيظ الماء وَتَضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الضَّالِّينَ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ ونادى نوح ربه فقال رب إن بني من أهلي وإن وادك الحق وأنت أحكم الحاكمين ونادى نوح ربه فقال رب إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قَالَ يا نوح إنه ليس من أهلك إنه أمل غير صالح فلا تسأل مما ليس لك به علم إني أعبك أن تكون من الجاهلين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسأل مما ليس لك به علم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 قال رب اني اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي به علم والا تغفر لي وترحمني والا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 وإلا تغفر لي وترحمني وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين قال ربي إني أعوذ بك أن أسأل كما ليس لي به علم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 قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِّن نَّنْعَمْتَ وَأُمَمٍ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ منا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 وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۖ لَّهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ ۖ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ يَا قَوْمِ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فطرني أَفَلَا تَعْقِلُونَ يا قِْ لا أَسألُكُمْ عَلَيْهِ أَجر إنِ أَجرَْ إللاا عَ الذي فَقَرنِي أَفَلاَا تَعقِون يا قْلَ أَسْألكُمْ عَلَيْهِ أَجرَْ إِ أجرَْ إِللاا عَ الذي فَقَرنِي أَفَلاَا تَعقون وَي قْ استَفْصِرُ رَبَّكُمْ سُم م تُبُ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 تُوبوا الى ان يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوه ويزيدكم قوه الى قوتكم ولا تتولوا مجرمين ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه ثم فتوبوا الى ان يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوه ويزيدكم قوه الى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا يهود ما جئتنا ببينه وما نحن ب تاركي عن قومك وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ نَقُولُ إِنَّ اتَّرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسٌ قَالُوا إِنِّي أَشْهَدُ اللَّهَ وَأَشْهَدُوا وَأَشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا, واشهدوا أني بريء من أجل تُشْرِقُونَ إِن نَّقُولُ إِلَّا اتَّرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالُوا إِنِّي أَشْهَدُ اللَّهَ وَأَشْهَدُوا وَأَشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ مِن دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تَنظُرُونَ مِنْ دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تَنظُرُونَ مِنْ دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مستقيم اني توكلت على الله ربي وربكم اني توكلت على الله ربي وربكم ما من داعه الا هو إ رَبّ على صِاط مستُسْتَقين إِ تَكْتُ على اللَِّ رَبّ وَرَبِّكُم إِّ تَوَكتُ علىى اللهَّ رَبّ وَرَبِّكُمْ مَا مِدَ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 وَيَسْتَخْلِف رَبّ قَوْمًَا غَيرَكُمْ وَلَا تَضرّونهُ شَيْئ إِ رَبّ على كُِ شَيئ حَفِي فَإِن تَوََّو فَقددَ أَبَ نَغْتُكُمْ مَا أْسِتُ ب إلَكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبّ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضّونهُ شَيْ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 وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَاهُ هُودًا نَجَّيْنَاهُ هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ قَدِيمٍ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَاهُ نَجَّيْنَاهُ هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ وَنَجَّيْنَاهُمْ مِن عَذَابٍ غَلِيظٍ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَاهُ هُودًا نَجَّيْنَاهُ هُدًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ وَنَجَّيْنَاهُمْ مِن عَذَابٍ غَلِيمٍ وَتِلْكَ عَائِدَةٌ يَحَدوا بآياتةِ رَبه وَصُسُ لَهُ وَتدَع أمرَقُ مجِ النان وَاتمك آد جَحَدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جَاهَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوُا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ مُجْبَرٍ عَنِيدٍ وَأَثْبَعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِهِمْ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 ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قومهم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 ربي قريب مجيب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 وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنتَ فِي لَبْسٍ مَّرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتُنْهَانَا أَن نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريد قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لَفِي شك مما تدعونا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 فَمَا تَزِيدُونَ لِي غَيْرَ تَخْسير قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِن رَّبِّي وَآتَانِي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يُنصِرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُ فَمَا تَزِيدُونَ لِي قال يَا قَوْمِ رَأيتُم إِ كُتُ علىى بَينَة مِ الرَبّ وَآتَانِي وَآتَانِي مِنْ رَحْمَةً فَمَيصُُون مِن اللهَِّ إِا صَيْتُ فمَا تَزيدَُنيِي غَيْرَ تَخْسيد وَإِذْ قَوَّمْنَا هَٰذِهِ ناقة اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ إِنَّ سَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ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 وَأَيَاطْرُ مِنَ هَٰذِهِ نَاقَةَ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ إِنَّ سَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ فَعَطَّرُوهَا فَقَالَتْ مَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ فَعَطَّرُوهَا فَقَالَتْ مَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ فَعَطَرُوهَا فَقَالَتْ مَتَّعْتُمْ فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خذي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه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 نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ واخذ الذين ظلموا الصيحه فاصبحوا في ديار من جافلين واخذ الذين ظلموا الصيحه فاصبحوا في ديار من جافلين واخذ الذين ظلموا الصيحه فاصبحوا في ديار من جافلين كان لم يغنوا فيها الا انثموا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِسَمْعِهِم كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِسَمْعِهِم ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبس أن جاء بعجل حنيذ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 قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم نوط فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمِنُوطٍ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا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 وَرَأَتْهُ قَائِمَةً فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبُ قَالَتْ يَا وَيْلَتَا أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا زَهْلِي شَيْخًا إن هذا لشيء عجيب قالت يا ويلة أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالت يا ويلة أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن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 إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ فَلَمَّا ذَهَبَ عَن إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتِ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا وَجَاءَتْهُمُ الْبُشْرَىٰ يُجَادِلُونَ فِي قَوْمِنَا فَلَمَّا ذَهَبَ عَن إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَىٰ يُجَادِلُنَا وجاءته البشرى يجادلنا فِي قوم لوض فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوض إن إبراهيم لحليم أواه إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوْاهُم مُّنِيبَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوْاهُم مُّنِيبَ يَا إِبْرَاهِيمُ أُحْرِطْ عَن هَذَا إِنَّهُ قَدْ جاء أمر ربك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 يَا إِبْرَاهِيمُ احْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ لَآمِينَ عَذَابٌ غَيْرُ مَقْدُودٍ وَلَمَّا جَاءَ رُسُلُنَا لُوطًا نُصِئَ أَبْهِمُ وَضَاقَ بِهِمْ ضِيقًا وَضَاقَ بِهِمْ ذَرعًا وَقَالَ هَٰذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ وَلَمَّا جَاءَ تُرْسُلُونَ لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرعًا وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وَبَاقَ بِهِمْ ذَررَّعُ وَقَا هذاَا يَْم عص وَجَأَهُ قَوْهُ يُهْرَعونَ إلَيْهِ وَمِنْ قَبلْلُ كانَان وَمِنْ قَدْلُ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 ومن قبل كانوا يعملون السيئات قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هن أُطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ اتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِي فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كانوا وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي أُظْهِرُ لَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوا لِي وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رشيد قالوا لقد علم ثمالنا في بناتك من حق تعلم ما نريد قالوا لقد علم ثمالنا في بناتك من حق وانك لا ما نريد قالوا لقد علم ثمالنا في بناتك من حق وانك لا تعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوه او اوي الى ركن قال لو ان لي بكم قوه او اوي الى شديد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركم شديد قالوا يا لوط رَبِّكَ رسل ربك لن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 موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك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 موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة وأمطرنا عليها حجارة من سجيل مَنْظُومُد فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَيْهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارًا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً من سجيل منضود. فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَيْهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارًا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَتِنْ مِنْ سِجِّيلٍ مَنْظُورٍ مُسَوَّمَةً لِـ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الضَّالِّينَ بِبَعِيدٍ مُسَوَّمَةً لِـ رَبِّكَ مُسَوَّمَةً لِـ رَبِّكَ وَمَا هِيَ من مَسْوَمَةً لِنَـدْرُبْ بِكَ مَسْوَمَةً لِنَـدْرُبْ بِكَ وَمَا هِيَ من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 ولا تنقصوا المكيال والميزان اني ارىكم بخير وانني اخاف عليكم وانني اخاف عليكم عذاب يوم محيط والى مدين اخاهم شعيبا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 وَيقومْ مِأَْفُ مِكياَا لَمِيزَانَ بِالقِصْطِ وَلاَا تَبَخَصُ وَلَا تَبَخَصَُّا سَأَشيا أَهُمْ وَلَا, ولا تَعْثَو فِي الأقضِ مُفسِدينين وَيقومْمِ أَْفٌُ مِكيا لَمِيزَانَ بِالقِصْطِِ وَلَا تَبَخَصُوا وَلَا تَبَخَصٌَّ تبخسوا سَأَشيا أَهُمْ وَلاَا تَعْثَو فِي الأْضِ مُفْسِدينين.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 بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفير بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين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 إنك لأنت الحليم الرشيد قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إن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 وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب قال يا قوم أرأيتم إن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 وَمَا تَوْفِيقِي إلا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيب وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لوط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 ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن إن ربي رحيم ودود واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود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 قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأْحْتِي أَعِزُّ عَلَيْكُمْ مِنْ اللَّهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأْحْتِي أَعِزُّ عَلَيْكُمْ مِنْ اللَّهِ وَاتَّقِدُومُوا وَرَاءَكُمْ ظَهْرِي إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيط قَالَ يَا قَوْمِ أَرَاهْطِي أَعِزُّ عَلَيْكُمْ مِنْ اللَّهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَاهْطِي أَعِزُّ عَلَيْكُمْ مِنْ اللَّهِ وَاتَّقِدُوهُ وَرَاءَكُمْ ظَهِرِي إِنَّ ربي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيط قال يا قوم ارهط اعز عليكم من الله قال يا قوم ارهط اعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهرا ان ربي بما تعملون محيط ويا قون اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ويا قون اعملوا على مكانتكم إني عامل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 ْ فَ تَعلمونَ مَيْ يأتِهِ عَذَابُ إ يُخصِهِ وَمَنْهُ وَكذِبَ وَْتقِبُ إِ مَاكُم وَلَمَّ جَ أَأَمررُناَا نَجَّينَا شعيبَا نَجَّيْنَا شعيبَ وََّذينَ آمَنوا معَهُ بِرحْمَةٍ منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثهين ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا, نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا واأخذت الذين ظلموا الصيحته فأصبحوا في ديارهم جاثين ولمّا جاء أمرنا نجينا شعيبا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمتنا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثهين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدينك ما بعيدك ثمود كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدينك ما بعيدك ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين ولقد أرسَلنا موسى بآياتنا وَسُلطانٍ مُبين وَلَقدَدَ إ فرْعون ومدئ فَتب أمر فعون وما أمر فْعون بشي إ فِرْ أَوونَ وَمد إِي فَتَّبَعُ أأَمَ فِرعَونَ وَماَا أَممرُ فرْعَونَ بِش يقد م قَومَهُ يَوْم القياامِ فَأَْرَدَهُ الن يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود يقدم قومه يوم وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلِكَ مِنْ آيَاتِ الْقُرْآنِ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ الْقُرْآنِ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ منها قائم وحصيد ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد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 لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَكْبِيدٍ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَلَكِن ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ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 لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُهُمْ غَيْرَ تَكْبِيرٍ وَكَذَلِكَ أَخَذَ رَبُّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ وَكَذَلِكَ أَخَذَ رَبُّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابًا آخِرًا ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُمُ نَاسٌ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُمُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْمُونٌ إِن فِي ذَلِكَ لَآيَةً لمن خَافَ عَذَابَ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لِلنَّاسِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لِلنَّاسِ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْمُونٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَن خَافَ عَذَابَ ذَلِكَ يَومُونَّ جمُوللَهُماس ذَلِكَ يَومونَّ جموح لَم الن وَذَلِكَ يَومَّ شْمدَ وما نؤخره الا لاجل محدود وما نؤخره الا لاجل محدود وما نؤخره الا لاجل محدود يوم ياتي لا تكلم نفس الا باذن يَوْمَ يَأْتِي لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ يَوْمَ يَأْتِي لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَوْمَ يَأْتِي لَا نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ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 فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ بَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ فَأَمَّا الَّذِينَ شقوا ففي النار بَأَنَّ الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ فَأَمَّا الَّذِينَ شقوا ففي النار شقوا ففي النار لهم فيها سفير لهم فيها زفير وشاء ربك إن ربك فحال لما يريد خالدين فيه فحال لما يريد خالدين فيها ما دامت السماوات خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا, إلا ما شاء ربك إن ربك فحال لما يريد وَأَمَّا الَّذِينَ سَعَدُوا فَفِي الْجَنَّةِ فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَمَّا الَّذِينَ سَاءَ دَوْلُهُمْ ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء في الجنه ففي الجنه خالدين فيها وانما الذين سعدوا ففي الجنه ففي الجنه خالدين فيها ما دامت السماوات خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ وأما الذين سعدوا ففي الجنة, ففي الجنة تخلدين فيها وانما الذين سعدوا ففي الجنه فهم ففي الجنه خالدين فيها ما دامت خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ فلا تكفي مرية مما يعبد هؤلاء يَحْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَحْبُدُ آبَاؤُهُمْ من قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُنَّ نَصِيبَهُمْ ضَيْفًا مّنْ قَبْلُ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ مَا يَحْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَحْبُدُ آبَاؤُهُمْ وَإِنَّ لم وفوهم نصيبهم غير منقوس فلا تكفي مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من وَإِن لم وفوهم نصيبهم غير منقوس ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه وَلَوْلاَ كَلِمَةٌ سَدَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٌ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَخُتِنَفَ فِيهِ وَلَوْلاَ كَلِمَةٌ سَدَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ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 وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ وَإِنَّ كُلَّ لَنَمَّا لِيُوَفِّيَنَّهُم رَّبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ وَإِنَّ كُلَّ لَنَمَّا لِيُوَفِّيَنَّهُم رَّبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغه إنه بما تعملون بصير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغه إنه بما تعملون بصير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوه إنه بِمَا تعملون بصير وَلَا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم, وما لكم من دون الله من صرائق <تصفيق> ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكوا منا ولا تبكنوا الى الذين ظلموا فتمسكوا النار وما لكم وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون ولا تركنوا الى الذين ظلموا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَلَا تَطْغَوْا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لا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 إن الحسنات يذهبنا السيئات ذلك ذكرى ذلك ذكرى ذلك ذكرى للذاكرين وأقم الصلاة طرفين نهار وزلفا من الليل إن إن الحسنات يذهبنا السيئات وأقم الصلاة طرف النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبنا السيئات ذَلِكَ ذكرى ذَلكَ بِكرى ذَلكَ ذِكْرى لِذكِرين وَقن الصَّلَةَ طَرطَ إِهَار وَزُونَ فَ مِنَ اللي إَِّحَسَنَاتِ وَذهِب السَّ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 وَاصِرَْإِ اللهَّ ل يضيع أَجرًا المُحسم وَاصبِقْسَإِ لَوَّنَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ قَدْ لَكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ من أَنجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُثْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ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 لَوْلَا كانََ مِنَ القُرونِ مِن قَضَلِكُمْ أُلُوبَقيِيةِ يَهَونَ عَ الفَسَادِ فِي الأْرضِ إِللاا قَللَ إِلَّا قَللَ مِن من أَن جَيْنَا وَ تلك الذين ظلموا ما أُتلفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون وما كان ربك مصلحون ولو شاء ربك لجعلنا امة واحدة ولا يزالون مختلفين ولو شاء ربك لجعلنا امة واحدة ولا يزالون مختلفين وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ إِلَّا الْمُرْحَمِينَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ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 وَجَاءَكَ فِيهِ هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِن أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا ثَبَتَ بِهِ فؤَادُكَ وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وَجَاءَكَ فِيهَا ذِكْرٌ حَقٌّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عَمِلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عَمِلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ وَانْ انتظروا ان منتظرون وانتظروا ان منتظرون ولله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر كله فاعبدوه وتوكلوا عليه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 ما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم أ... بسم الله الرحمن الرحيم أ... بسم الله الرحمن الرحيم أ... ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون إ أَزَلناهُ قرْآن عربَب لاعَكُم تععقِون إِ أَزَلناهُ قرْآن عربَبَ لا عَكُم تععقِون نَحْنُ نَ قُصّ أَحْسَنَ القَصَصِ بِماَا أَو حَينَا إلَكَ هذا القرآن وَإِنْ كتَ مِن قَذَلهِ لَِنَ الغافِلين نحنُ نَقصصّ عَلَيكَ أَحْسَنَ القَصَصِ بِماَا أَ حَين إلَكَ هذا القرآن وَإِن كتَ مِن قَذَلِه لَ مِن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 قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُونَ لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عليك وَيوتُِّ نِعممَّتَهُ عَلَيْيكَ وَعَلَى آل عقُوبَكَمَا أَتََّهَا عَ أَبَ وَيكَ مِنْ قَبللكَمَا أَتََّهَا عَى أَبَ وَيكَ مِنْ قَبللُ إبَراهِي مَ وَإِسحاقُ إن رَبَّكَ عَمُ حَكم وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الاحاديث ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما اتمها على اباؤك من قبل كما اتمها على اباؤك من قبل ابراهيم إن ربك عليم حكيم وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك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 ان ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف واخوته ايات للسائلين لقد كان في يوسف واخوته ايات للسائلين لقد كان للسائلين إذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة ونحن عصبة ان ابانا لفي ضلال مبين اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة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 اُقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ مَنكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ يَخْلُو لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ اُقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ مَنكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ يَخْنُنُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُونَ مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ أُقْتُلُ يُوسُفَ أَوْ طَرَحُوهُ أَرْضًا يَخْنُنُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ يَخْنُنُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُونَ قَوْمًا صَالِحِينَ قاللَ قَائِلُم مِنهُم لا تَقتُنُ يُوسُ فَوأَلقُون وَلقُوه فِي غَيابَةجُبّلتَققُهُ بعدضُ السَّياارَ يَْلتَِقُهُ بَعْضُ السياارَةِ إ كُ تُمْ وَالَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نُوحِي إِلَيْهِ مِنَّا رَبُّنَا لَهُ وَالْقُوهُ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ يَلْتَقِطْهُ بعض السيارة إن كنتم قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه وألقوه في غيابة الجب يلقطه بعض السيار يلقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا ابانا ما لك لا تأمنا على يوسف واننا له لناصحون قالوا يا ابانا ما لك لا تأمنا على يوسف واننا له لناصحون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 أَْرسِلهُمَ نَا غَجَ يَرْتَ وَيَلعببَ وَإِنا لَ نَحَافِضُون قَالَ إني ليحزنني إِن لا يَحْزُونُ مِي أَن تَذْهَبُ بِهِ وَأَخَاف وَأَخَافُأَأَكُ لَهُزذِئْبُ وَأَن تُمْ عَنْهُ غَافِدُون قال انني لا يحزنني ان تذهبوا به واخاف واخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون قال انني لا يحزنني ان تذهبوا به واخاف وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا إن أكله الذئب ونحن عصبه إنا إذًا خاسرون قالوا إن أكله الذئب ونحن عصبه إنا إذًا خاسرون قالوا إن أكله الذئب ونحن عصبه إنا إذًا خاسرون فَلَمَّا ذَهَبوا بِهِ وَأَجمَعُوا أي يَجَعلون وَأَجمَعُوا أي يَجَعَُوه فِي غَيابَة الجُب وَأَوْ حَينَ إلَيْهِ لَنَبِّ أنَّهُ بِأَمرْرِهِمْهَالَُنَبِّأََّهُ بِأَمْرِهِمْه وَهُمْ لا يَشعرُون فَلِمَ ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غِيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يشعرون َلَمَّا ذَهَبوا بِهِ وَأَجمَعُوا أي يَجَعَُ وَأَجمَعُوا أي يَجَعَُوه فِي غَيابَة الجُّ وَأَوْ حَيْنَ إلَيْهِ لَ نَبِّأََّهُ لَتُنَبَّأَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ وَجَاءُوا آبَاءَهُمْ عِشَاءً أَن يَبكُونَ وَجَاءُوا آبَاءَهُمْ عِشَاءً وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً أَن يَبْكُوا قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يوسف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 وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كنا وَجَ أُ عَلَى قَمصِهِ بِدَمِ كَذِبَ قَالَ بَْسَووَلَْلَكُمْ أَنْ فُسُكُمْ أأَمرا فصَدْرٌ جَميل وَلَّهُ المُسَْعَانُ عَ مَا تَصِفون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 وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان مَا ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى قال يا بشرى هذا غلام وأسره بضاعة والله عليم بما يعملون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ وَأَسْرُوهُ بِضَاعَتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى الدَّلْوَ قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ وَأَسْرُوهُ بِضَاعَتِهِ والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدوده وكانوا وكانوا فيه من الزاهدين وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مسواه عسى ان ينفعنا اكرمي مسواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وكذلك مكنا يوسف في الاض ولنعلمه وَلْنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ اكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا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 والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون وقال الذي اشتراه من مصر لامراته اكرمي مسواه عسى ان ينفعنا اكرمي مسواه عسى أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا يوسف في الاض ولنعلمه ولنعلمه من تاويل الاحاديث والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي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 قلَمَ آذَ اللهَّهِ إِهُ رَبّ أَحسَنَ مَسْوي إِهُ لاَا يُفْنح الظَّالِمُون وَل قَدَهَم متْ بِ به وَهَمَّ بِهَا لَلَا أَرَّ آابُرْهَا نَ رَبِّ كَذَلِكَ لِنَصِفَ عَنْههُ السّون أَوفَحْش إنه من عبادنا المخلصين ولقد همت به وهم بها لولا أرآ برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين وَلا قَدهَمْ مَّتْ بِ به وَهَمَّ بِهَا لَلَا أََّّى آابُرْهَا نَ رَبِّه كَذَلِكَ لِنَصِفَ عَنْهُ السّ أَوفَحْشَ انَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَى يَا سَيِّدَهَا لَدَلَّابَ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا, إلا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 قَالَتْ هِيَ رَاوَدَتْنِيَ النَّفْسُ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّمَ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّمَ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ قالها يراودتني نفسي وشهد شاهد من أهلها وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل انفضقت إن كان قميصُه قد من قبله فصدقت وهو من الكاذبين قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصُه قد من قبله فصدقت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 إن كيدكم عظيم فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكم إن كيدكم عظيم فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكم إن كيدكم عظيم يوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين يوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك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 وقالت اخرج عليهم فلم ما راينه اكبرناه وقطعنا ايديهم وقطعنا ايديهم وقلنا حاش لله ما هذا بشر ان هذا الا ملك كريم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 وقالت اخرج عليهم فلما راينه اكبرناه وقطعنا ايديهم وقطعنا ايديهم وقلنا حاش لله ما هذا بشر ان هذا الا ملك كريم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 قالت فذلكن الذين تمنن في ولقد راودته عن نفسه فاستصم ولا ان لم يفعل ما امره ليسجنا ولا من الصاغر قالت فذلكن الذين تمنن في ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولا ان لم يفعل ما امره ليسجنا ولا من الصاغر قال رب السجن احب الي مما يدعون الي والا تصرف ان كيدهم اصب اليهم واكن واكن من الجاهلين قال رب السجن احب الي مما يدعون الي وَإِلَّا تَصْرِف أَن كَيْدَهُ أَصْبُ إلَيْهَِّ وَأَكُنْ وَأَكُمْ مِنَ الْجَهِلِ قَالَ رَبِّ السِّجنُوا أَحَبُّ إلََّْ مِنََّا يَدَعونَنِي إلَيْ وَإَِّا تَصِْف أَن كَيدَهُ أَصْبُ إلَيْهَِّ وَأَكُْ وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهم إنه هو السميع العليم فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهم إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُمْ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُمْ لا يَسْتُنُّهُ حَتَّىٰ حِينٍ ثُمَّ بَدَا لَهُم بَعْدَمَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيْسُنُّهُ لَيْسُنُّهُ حَتَّىٰ حِينٍ ثُمَّ وما بدى لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه, ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني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 فذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون قال لا يأتيكما طعام ترزقاني إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما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 وَاتَّبَعْتُمْ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ ولكن أكثر الناس لا يشكرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن, الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ملنا شری کبھی شیلکم سب لو الناس, ولكن أكثر الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن ارباب متفرقون خير ام الله خير أم الله الواحد القهار يا صاحب السجن ارباب متفرقون خير ام الله خير ام الله الواحد القهار يا صاحب السجن ارباب متفرقون خير ام الله وَإِنْ أَرَدْنَا إِلَّا اللَّهَ وَاحِدًا قَهَّارَ لَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها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 ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا هِيَ اسْمُ اللَّهِ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ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 ارا سبع بقرات سمان ياكلهم سبع ايلاف وسبع سنبلات خضر واخر يابسات يا ايها الملأ افتوني في رؤيا يا ان كنتم من تعبرون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 قالوا اضغاث احلام وما نحن بتاويل الاحلام بعالين قالوا اضغاث احلام وما نحن بتاويل الاحلام بعالين وقال الذين جا منهما والذكر بعد امه انا انبئكم بتاويله فارسلون وقال الذين جاء منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون وَطَالَ الَّذِينَ جَاءَ مِنْهُمَا وَذَكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُم بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونْ يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعٌ بُلَاتٌ خُضْرٌ وَأُخَرَ يَابِسَاتٌ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وَسَاقًا مِنْ بُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُمْ فَذَرُوهُ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 فَمَا حَصَدتُم فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا إِلَّا قَلِيلًا ما تاكلون قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا الا قليلا مما تاكلون مَا يَأْتِينُ بَعْدَ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ثُمَّ يَأْتِينُ بَعْدَ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قدمتم يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم قُلْ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا يُحْصِنُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ غَافِلٌ نَّاسٌ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ غَافِلٌ نَّاسٌ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ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 اسالهما ما بال نسوة اللات قد قطعنا ايديهن ان ربي بكيدهن عليم وقال الملك اتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاسالهما ما بال نسوة اللات اسالهما ما بال نسوة لات قد قطعنا ايديهن ان رب بك يهن عليم وقال الملك اتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاسالهما ما بال نسوة لات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 قالت امراة العزيز الان حصحص الحق انا راودته عن نفسه انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين قال ما خطبكن اذ راودتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه ص قالَت امْرَأَةُ الْعَزِيزِ الآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَرَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ أَنَرَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ مَا خَطَبُكُنَّ إِذْ رَاوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء قالت امراه العزيز الان حصحص الحق انا راودته عن نفسه انا عن نفسه وإنه لمن الصادقين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 وذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائمين